119. الذين هم على صلاتهم دائمون 110. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم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 114. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين 115. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَذَابٌ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن مَّآءٍ